إنا زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذثون من كل جانب دحورا ولهم عذاب لا إِلَّا إلا من خطف الخط فتبقىه شهاب ساقب فاستبهم أهُم أشد خلق أم من خلقنا إن خلقناهم من طين اللاذب بل عجبت ويذخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون فقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا رِضْوَانًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَو آبَاؤُنَا الأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ فَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ